Tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ey ya ana boyut. Endu hukuk el jari, ثقوق فيها ثبور قنوا لهم سلاما ولطيف الكلاما وفاءً واحتراما وفاءً واحتراما قنوا لهم سلاما ولطيف الكلاما وفاءً واحتراما هي يا أهل البيوت يا جنة الرحمن يا أعظم الآمان للأهل والجيران وسائل الإخوان يا جنة الرحمن يا أعظم الآمان للأهل والجيران وسائل الإخوان مدود هيا يا أهل البيوت هدو حقوق الجاري فالجار قبل الداري وصياس الإسلام على مدى الأيام مدود مدود مدود أهل قبل الجاري وصياس الإسلام على مدى الأيام مدود وقفن فيها ثبوت قولوا لهم سلاما ولطيف الكلام واحتراما وثاء واحتراما ولقف الكلاما وفاء واحتراما توت توت توت هيا يا أهل البيوت يا جنة الرحمن يا أعظم الأمان للأهل والجرام وسائر الإخوان يا جنة الرحمن يا أعظم الأمان للأهل والجرام vesaili ikhwanim tut tut tut tut tut tut tut